قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا قال عليه الصلاة والسلام يوم الفتح لا هجرة, لا هجرة يعني بعد الفتح ولكن جهاد ونية الانتقال من بلدي من بلد كان ينتقل من بلده إنما ينتقل للجهاد في سبيل الله وكذلك ان يكون عنده نية الجهاد في سبيل الله وعنده استعداد ينوي إن طلب منه بأن يجاهد يعني خرج للجهاد وإن لم يطلب منه فإنه يكون على استعداد متى طلب يذهب وإذا استنفر الجميع ينفرون حيث يتعين ويكون فرض عين مثل ما حصل في غزوة تبوك فإن الرسول صلى الله عليه لم استنفر الناس ولم يبقى إلا المنافقين وأصحاب الاعذار وإلا الثلاثة الذين خلفوا وتاب الله عليهم والذين ذكر الله فصتهم في سورة التوبة وهم كعب مالك وصاحباه رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين وإذا استنفرتم فانفروا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني دع الناس إلى القتال وأخبرهم بوجهته وأنه سيذهب لغزو الروم وكان الصيف شديدا والظهر قليلا وكان يوري إذا اراد غزوه ورى بغيرها وفي هذه الغزوة أعلن واستنفر الناس ومن تأخر وفقد وهو من ليس من أهل الأعدار سئل عنه ومن ذلك ومنهم كعب المالك رضي الله تعالى عنه لا هجرة فبدأ فتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبه عن جرير. جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن منصور منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن مجاهد عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرجه أصحابك لي بالستة عن طاووس عن طاووس بن كيسان ثقه أخرجه أصحابك لي بالستة عن ابن عباس عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد الأربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين في كشف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.